الرحيم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 م و س و ل ه م ب ه ذ ا ا ل ب ل د و و ا ل د وما و ل د ل ق د خ ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن في كبد أ ح س ب أن ل ا ل ي ه أحد ي ق و ل أ ه ل ك ت م الحسنى ايحسب أ ن لم يره أ ح د أ ل م نجعل له عينين و ن س ا ن ا وشفتين وهديناه النجدين فنقتحم العقبه وما ادراك م ن العقبه فك رطبه أ و اطعام ه ف ي يوم ذ ي مسربه يتيبا واذا مقربه أ و مسكينا و ذ ا متربه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 والسماء。وال ونفس وما سواها َّ فالهمها فجورها وتقواها قد أَفْلَحَ مَنْ د س افلح ه ا قَدْ أ من زكاها وقد خاب من دساها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 お。<音楽>